بسم الله الرحمن الرحيم. شبكه انصار المجاهدين تقدم لكم ص و ر ة محمد بصوت القارئ أ ب و ح ز ي ف ة حفظه الله أعوذ أضل عن كفروا وصدوا الذين بالله بسم سبيل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من 私たちはこのように私たちの ا らしを楽 ل むことに ل ました。 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ي ا فضرب س ل ق ا ب حتى و ل و ي ش ا ء ا ل ل ه ن ا ب ل ك ن ل ي ب ل و ب ع ض و م ببعض و ا ل ذ ي ن ق ت ل و ا في س ب ي ل ا ل ي ه سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم ا ل ج ن ة عرفها لهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م والذين ك ف م و ا ف ت ع س ل لهم و أ أ ض ل ع م ا ل ه م ذلك ب أ ن ه ه م ك ر و ا ما أ ن ز ل ا ل ل ه فأحبط أ ع م ا ل ه م أ ا ل ي ي ر و ا ا ل ا م ي ه الله م و ل الذين آ م ن و ا وأن ا ل ك ا ف ر ي ن ل ا م و ل لهم إن الله إن ي د خ للعلوم ا ذ ي ن آمنوا و م ا الصالحات جنات تجري ن ت ت ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ي ت م ي ه والنار موسوعه ل ي أشد قوة من قريتك النابلسي ل ل ع ل ه م أفمن الاسلاميه ن له س و ء ع م ل ه و ا ت ب ع ء الله ا ا ل م ت ح و ن في م خمر اللذة للشاربين لذة و أ ن ه ا ر م ن خ ا ب ل ذ ة للعلوم ش ا وأنهار ر ب ي ن من, من س مصفا ل ه ف ي ه ا من ك ل ا ل ث م ر ا ت و م غ ف ر ربهم ة من ي ه ا م و ق و ع ه ا ل ن ه م من ي س ت م ع إ ل ي ك حتى إذا خ ر ج و ا م ن عندك ق ا ل و ا ل ل ا م ي ه ا ه م هدى ا و الله ه ه م ف ينظرون إ ا ل ح س ن أشراطها والله ل ي ع م متقلبكم و م س و ا ك م ويقول ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل و ل ا نزلت س و ر ة فإذا ن ز ل ت س و ر ة م ح ك وذكر م ة ف ي ه الاسلاميه ا ق ت ل رأيت الذين في قلوبهم مرضين ينظرون موسوعه النابلسي للعلوم ه م ط ا ة و و ق م ع ر ف فإذا ع ز ا ل أ م ر ف ل ا ا ل ل ل ه ك ا ن خ ي ر ا ل ه م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 ب أ ن ه م ق ا ل و ا للذين ك ر ه و ا ما ن ز ل ا ل ل ه س ن ط ي ع ك م في ب ع ض ا ل أ م ر و الاسلاميه ل ه ر ه ف ك ف ف إذا ت ت و م الملاغ م ا أ س ط الله و ك ر ه و ا ل ن ا ب ا ل ذ ي ن في ق ل و ب ه م مرض ا ل يخرج ا ل ل ه و ا ه م ولو ن ي ه م و س ت ع ر ف ن ه م في ل ح ن ا ل ق و ل و ا للعلوم ه ي م أعمالكم ل ل ن ن ب ك حتى نعلم ا ل م ج ا ي ن منكم و ا ل ص ا ب م ي ه وشاق ص د و و ا الله عن سبيل الله وشاقوا الرسول, وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن ي ض ر ا ل ل ه شيئا وسيحبط ا ع د ا ئ ه آمنوا الله ولا الذين آ م ن و ا ط ي ع ه ا ل ن ا ب ل س و للعلوم و ا ت ب ا ل ك إن ا ن كفروا وصدوا عن س ب ي ل ا ل ل ه ثم و ت د ع و إلى ل ا س ل م و أ أ ن ت م ا ل ع ل ل ل و و ن ا ه معكم ولن يتركم م ع ولن أ ا ل ك م إ ن م ا ا ل ح ي ا ا ة للعلوم د ن ي ا ب و ه إ ت ن و ا و ت ت ق و ا س ل ا م ي ا ي س أ ل ك موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ل ف إ ن م ا ي د خ ل عن نفسه و ا ل ل ه النابلسي غ